الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه المستحق لجميع أنواع العباده ولذا قضى لا نعبد إلا إياه الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولا دوما كان معه من إله الحمد لله الحمد لله يجيب العبد المضطر إذا دعاه الحمد لله أجاب نوحا لما ناداه وأنقض أيوب من بلواه وسمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمة منه ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه الحمد لله الذي حفظ نبيه وصاحب نبيه في الغار وحماه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهم مع الله قليلا ما تذكر اللهم انا نخرج من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ونبرأ من كل ثقة إلا بك ومن كل أمل إلا فيك ومن كل خوف إلا منك ومن كل توكل إلا عليك ومن كل صبر إلا على بابك ومن كل تسليم إلا لك ومن كل تفويض إلا إليك ومن كل رجاء إلا لما في يديك الكريمتين يا رب قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر اعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد فاللهم انا نسألك أن تجعلنا عند سكرات الموت ووحشة القبر ووقفة الحساب من الآمنين ونشهد أن لا إله إلا الله من توكل عليه كفى ومن اعتصم به نجاه من توكل عليه عليه كفى ومن فوض إليه أموره هدا ومن اعتصم به نجاه واحد أحد فرض صمد فهو ربي ربي وربكم الله هل في الوجود كله حقيقة الا اياه فالشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه فالطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناداه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه الله ربي لا اله سواه هل في الوجود كله حقيقه الا اياه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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله ونبيه ومصطفى أرسله ربه بالهدى ودين الحق وعلى الأديان كلها أعلى أغر عليه للنبوة خاتم من نور من الله يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه وترسم شريعته إلى ان ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين فنضر الله وجوهكم الطيبه وسك الله نفوسكم الزاكية وشرح الله قلوبكم النيرة وأسأل الله جل وعلا وهو قادر على ذلك أن يجمع بيني وبينكم في الآخرة على حوض الحبيب المصطفى وأن لا يفرق بيننا وبين نبينا وأن, يسقيه من وأن يسقينا جميعا من حوضه وبيده الشريف شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها ربنا ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله هذا لقاؤنا السادس مع هذه السلسلة المنهجية الطيبة المباركة الرقائقيه التي تجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي بعد أن انتهينا في لقائنا السابق حين يأتي ربنا جل وعلا اتيانا يليق بجلاله وكماله دون تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تحقيقا لقول ربنا في الآية العاشرة ومئتين من آيات سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله توجع الأمور لقاؤنا هذا مع الناس في عرضهم على الله في يوم الحساب وبداية لا بد أن نعلم أن الله جل وعلا لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم ولم يكن ظالما لهم فالله جل وعلا خلق الخلق وهم خلقه والأرض أرضه والسماء ملكه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولكن من لطف ربنا بنا ومن رحمته بعباده وخلقه لا يظلم ربنا أحدا ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا كما خرجه مسلم في كتاب البر والصلة عباد الله ولكن من عدل ربنا ومن رحمته فهو أرحم الراحمين فربنا لطيف وربنا رحيم وربنا ودود أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأرأف على عبده المؤمن من الأم بولدها من أجل هذا مع هذه العناصر الطيبة نعيش مع لقائنا اليوم القواعد الربانية التي يحاسب بها الرحمن البرية ومع الأرض على الله ونختمها بحاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا استحلفكم بالله العلي العظيم أن تعيروني اسماءكم الطيبة وقلوبكم وقلوبكم النقية فموضوعنا خطير خطير خطير ليبين لنا حقيقه غابت عنا وغفل الناس عنها وما نام السلف منها وطار النوم من اعينهم كيف يعرضون على ربهم كيف يعرضون على ربهم عباد الله هكذا نرى اول عنصر من عناصرنا مع القواعد الربانية التي يحاسب بها الرحمن البرية أول قاعدة ربانية يحاسب الله بها الناس يوم الحساب العدل التام الذي لا تشوبه شائبة فأنت في الحياة الدنيا لو عرضت على محكمة من محاكم الدنيا ربما كنت ظالما وانتصرت من اخيك المظلوم لأنك كنت الحن منه منه قولا ولانك كنت اطيب منه منطقا لما لانه قد خفي عن القاضي من الاساليب الملتويه ومن الأقوال الملتفه ما لم يكن عالما به ما لم يكن خبيرا به فربما أخذت شيئا ليس من حقك في الحياة الدنيا لأنك كنت الحن قولا ولأنك كنت أخبث منطقا أما إن كان القاضي هو الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالله يعلم ما تضمر يعلم ما تخفي وما تظهر ولو خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر من أجل ذلك قال ربنا في الآية السابعة والأربعين من آيات سورة الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا فكل اعمالك محسوبه وكل أنفاسك مكتوبة فاعلم تماما علم اليقين أن ما نسيه الإنسان لا ينساه ربه الرحمن فدع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاه تلعب الروح منك وديعه اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها ومتاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب فربنا لا يظلم أحدا القاعدة الثانية من القواعد الربانيه التي يحاسب بها الرحمن البرية يوم العرض على من لا تخفى عليه خافية كل نفس بما كسبت رهينة فربنا لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد هو الذي أمرنا ولا تزر وازرة وزر أخرى هكذا نرى أن الوالد يأتي يوم القيامة إلى ولده وأن الولد يأتي يوم القيامة إلى والده ويقول له يا أبتاه لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا ألا أجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم فيقول الوالد لولده نفسي نفسي نفسي إنني أشكو مما منه تشكو وتلتقي الأم بولدها في عرصات القيامة وتقول يا بني ألا تعرفني أنا أمك ألم يكن بطني لك وعاءا وحجري لك وطاءا وصدري لك غذاء فاحمل عني ما أنا فيه يقول لها نفسي نفسي نفسي فإني بذنب اليوم عن ذنبك مشغول فربنا لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد فهذه القاعدة الربانية الثانية القاعدة الربانية الثالثة التي يحاسب بها ربنا الرحمن البرية إعذار الله لخلقه فالله على الرغم من علمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور على الرغم من علمه بعمل العباد من لدن آدم إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة إلا أنه من عدله التام ومن رحمته ولطفه ورأفته بعباده يعرض أعمال العباد على العباد يوم القيامة وإن شئت فاسمع لقول ربنا في الآية الثلاثين من آيات آل عمران يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ أن أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فهذه من القواعد التي يحاسب بها ربنا بريته وخلقه يوم القيامة مع علمه يعرض عليهم أعمالهم بعد ذلك نرى قاعدة ربانية أخرى مع القاعدة الرابعة وهي أن الله جل وعلا يقيم الشهود على العباد يوم القيامة إقامة الشهود على العباد يوم القيامة فأول الشهود وخير الشهود ربنا الرحيم الرحمن الموجود إن الله كان على كل شيء شهيدا وياتي بعد ذلك الرسل ويشهدون ويشهد كل رسول على أمته وتأتي أمة الحبيب الأمة الميمونة لتشهد على جميع الأمم ففي البخاري وفي كتاب التفاسير وللترمذي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له يا نوح هل بلغت فيقول نعم فتدعى أمة نوح ويقال لها هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من أحد ما اتانا من نذير فيقال لنوح من يشهد لك فيقول نوح محمد وأمته وفي سناني ابن ماجة بسند صححه الألباني في الصحيحة يقال لهذه الأمة الميمونة المحمدية المباركة ما أخبركم أن نوح قد بلغ قومه فتقول الأمة المحمدية الميمونة المباركة جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسول بلغت أممهم فآمنا به وصدقناه وهو تحقيق قول ربنا في الآية الثالثة الأربعين ومئة من آيات سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهكذا يأتي في كل رسول ويشهد على أمته وتاتي الأمة المحمدية وتشهد على الأمم كلها ثم بعد ذلك تاتي الملائكة فتشهد ثم بعد ذلك تشهد هذه الأرض التي يرتكب فيها المعاصي وتنتهك فيها الحرمات وتستزل فيها الأنفس في هذه الأرض تأتي الأرض يوم القيامة وتشهد على كل عبد وعلى كل أمة بما فعل على ظهرها تحقيق ذلك للإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها قال النبي أتدرون ما أخبارها قل ما الله ورسوله أعلم قال أخبارها أن تشهد الأرض يوم القيامة على كل عبد وعلى كل أمة بما فعل على ظهرها تقول يا رب فعل فلان كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها فهذه أخبارها فإن شئت أن تعصي الله فاعصيه في مكان ليس في ملك الله فإن علمت أن الملك ملكه وان الارض ارده الا تستحي أن تعصي, ان تعصي الله في ملكه الا تستحي ان تعصي الله والله يسمع ويرى الا تستحي ان تعصي الله وانت تاكل من رزقه فالارض تاتي يوم القيامه وتشهد على كل عبد وعلى كل امه بما فعل على ظارها عندئذ يطعن العبد اللئيم في هذه الشهاده ولا يحب أن تشهد عليه الأرض ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن, أن, أن أنس بن مالك قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مرة فقال ألا تسألونه مما, مما اضحك فقلنا مما تضحك يا رسول الله قال من مخاطبة العبد لربه يوم القيامة يقول العبد يا يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلى فيقول العبد فاني لا أجيز شاهدا علي إلا شاهدا من نفسي فيقول الله عز وجل كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه فيختم على فيه ويقال لأعضائه انطقي وتكلمي فتشهد الأعضاء بما عملت وبما كسبت ثم يخلى بينه وبين الكلام فينظر إلى أعضائه ويقول بعدا لكن وسحقا فعن كنا كنت اناضل كان يغش من أجل أن يمتعها وكان يسلق من أجل أن يمتع أعضائه وكان يزني من أجل أعضائه ويرتشي ويكذب ويفعل المحرمات ويرتكب ما نهى الله عنه من أجل أن, أن يلبس لبسة أو أن يأكل أكلة أو أن يشرب الشربة أو أن يفعل شهوة من أجل أعضائه التي تشهد عليه يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله قالوا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فهكذا يخلى بين العبد وبين أعضائه وبين الكلام فتنطق الأعضاء ويقول لأعضائه بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل قاعدة من القواعد الربانية هكذا مر القاعدة الخامسة من القواعد الربانية التي يحاسب بها الرحمن البريه وهي مضاعفة الحسنات لأهل الإيمان فضلا من الله وكرما من فضل الله ومن كرمه ومن عظيم منه أن يضاعف الله الحسن وأن يمحو الله السيئة تحقيق ذلك في الآية الستين ومئة من آيات سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقد روى مسلم في صحيح وابن ماجة في سننه وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري واللبظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رب العزة تعالى الحسنة عندي بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بمثلها أو اغفرها كرما من الله ومنه وذاك من كرم الله عز وجل ومن مننه ومن عظيم فضله على عباده القاعدة السادسة والأخيرة التي يحاسب الله عز وجل بها عباده يوم العرض عليه وهي أن الله يبدل السيئات حسنات من كرم الله ومن فضله وإن شئت فتأمل في قول ربنا من الآية الثامنة والستين من آيات سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله لاهن آخرى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مَا قَالَ لهم يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّمَا قَالَ سيئاتهم حسنات اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَان الله غفورا رحيما ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذرن الغفاري أنه قال حدثنا الصادق المصدوخ صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه وارفعوا عنه كبارا اعرضوا عليه الصغار وارفعوا عنه العن الكبار فتعرض عليه صغار ذنوبه فتعرض عليه صغار ذنوبه فإذا بها عبدي عملت كذا وكذا في يوم كذا في ساعه كذا فلا ينكرها العبد وقد اصفر وجهه وتغير جلده واركعدت فرائسه واضطربت جوارحه ويقول اذكرها اذكرها وهو مشفق من, من كبار ذنوبه هذا من صغار ذنوبه ولم تعرض عليه كبار ذنوبه فيقول اذكرها اذكرها وهو مشفق من الكبار فيقال له غفرها الله لك وأبدلك مكان كل, سيئة مكان كل سيئة حسنة فيقول العبد يا ربي هناك أعمال عملتها لا أراها هنا فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه من كرم الله ومن فضله أن الله يبدل السيئة ولا يغفرها يودلها إلى حسنات كرما من الله وفضلا ومن منن الله على عباده بعد ذلك بعد هذه القواعد يعرض العباد على الله يوم القيامة للوقوف على أعمالهم من صغارها وكبارها صليتم على الحبيب المصطفى هكذا نرى كما في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب يوم القيامة عذب فقالت عائشة فكيف بقول ربنا فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال لا يا عائشة إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسبه الله يوم القيامة إلا هلك ليس أحد يحاسبه الله يوم القيامة إلا هلك فما منكم من أحد كما قال الحبيب المصطفى في البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ستقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب وستار العيوب وغافر الذنوب ليسألك عن صغيرك وعن كبيرك وعن جل اعمالك وعن, وعن عظيمها فما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه من هذا الذي يترجم عنه من هذا الذي يترجم هذا يتحدث بالانجليزيه وذاك يتحدث بالفرنسية وذاك يتحدث بالعربية وهذا يتحدث بالفارسية اختلفت الألسنة والمترجم واحد يترجمها الله جل وعلا فينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يجد إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره فاتقوا النار ولو بشق تمره الناس كلها على بساط الظل في أرض المحشر للوقوف بين يدي الله ملك الملوك وإذا بهم ينادون عليك إن كان الرجل من أهل السعادة ومن أهل الإيمان والتوحيد جعلنا الله وإياكم منهم بفضله وكرمه ينادى عليك وتخترق هذه الصفوف. هل تتخيل ولو كنت مؤمنا موحدا موقنا وأنت تبعث يوم القيامة عاريا حافيا غرلا وأنت في هذا الموقف والخلائق جميعها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة نظر الخلائق ورفعوا إليك ابصارهم رفعوا هذه الأبصار رفعت الخلائق أبصارها إليك وأنت تتقدم في هذه الصفوف وتقتحم هذه الصفوف أين فلان ابن فلان أين فلان ابن فلان نصبت المحكمك الموازين ونصبت الموازين ونشرت الدواوين وتتو وتتو وتتقدم ويا لحسره قلبك ويا لخوفك ولوجلك يا له من موقف حين يتغير لونك وحين يصفر جلدك وحين يقرأ النداء قلبك وأنت تتقدم في هذه الصفوف لتقف بين يدي الرحيم الرؤوف فينادى عليك وتأخذ كتابك بيمينك تأخذ كتابك بيمينك وتزداد نورا على نور وإشراقا على اشراق. ويقال لك انطلق إلى أهلك وإلى إخوانك وإلى من كانوا على شاكلتك هكذا نرى أن العبد إذا ذهب إلى الله جل وعلا منهم من كان على صنفين الصنف الأول يكلمه الله جل وعلا كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر يدنى العبد المؤمن من ربه ويدني عليه كنفا يغطيه الله تبارك وتعالى ولا يسمعه أحد يخاطب الله عبده فيما بينه وبين لا يفضحه ولا يسمعه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا حملة العرش يدني الله العبد المؤمن من كنفه ويغطيه ويسدل عليه كنفه ويقول عبدي أتذكر ذنب كذا؟ ساعة كذا وقت كذا؟ يقول أذكر يا رب أتذكر ذنب كذا؟ وقت كذا ساعة كذا أذكره يا رب يظن العبد أنه هالك فترتعد فرائصه ويصفر لونه ويتغير جلده وإذا بالرحيم الرحمن الرؤوف يقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك وأما أما أما من الصنف الآخر من عباد الله المؤمنين يعطى كتابه بيمينه ويأخذ هذا الكتاب وإذا في ظاهره ما فعل من السيئات فيقرأ العبد سيئاته سيئة سيئة سيئة, سيئةً, سيئةً, سيئةً, سيئةً وإذا بالوجه يصفر وإذا بالجوارح تضطرب وإذا بالفرائس إذا بالفرائس مرتعدة ما الذي حدث ينظر في آخرها وفي باطنها الحسنات حسنة حسنة حسنة ويقرأ في آخر السيئات عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك فيعطى كتابه بيمينه ويزداد نورا على نورا وإشراقا على, إش على اشراقه ويقال له اذهب إلى إخوانك وأحبابك واذهب الى, إلى أصحابك الذين كنت معهم في الدنيا كنت تصلي معهم وتصوم معهم وتحج معهم وتقرأ القرآن معهم اذهب إلى إخوانك من أهل الأنوار فينطلق الرجل فرحا مسرورا فرح وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وينطلق والأنوار تحيط به من كل جانب وقد اشرق وجهه وانبعث النور من جميع اعضائه ويذهب الى اخوانه وقد ازداد بهاء على بهائه ونورا على نورا ويقول لاخوانه الا تعرفونني الا تعرفونني فيقول فيقولون له من انت الذي غمرتك كرامة الله من انت الذي غمرتك كرامة الله اذهب الى اخوانك وأخبرهم أن لهم مثل ما رأيت لهم من الأنوار ومن الاشراقات ومن غفران الذنب كما رأيت من أنت الذي غمرتك كرامة الله يقول أنا فلان ابن فلان هذه صلاتي وهذا حج وهذا بري وهذه هذه صلتي لرحمي وهذا بري بوالدي وهذا, وهذا قراءة قراني انظروا انظروا ويصرخ, ويصرخ في أرض المحشر فرحا فرحا مستبشرا وأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت اني ملاقم حسابي ما الذي حدث فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من اوتي كتابه بشماله واما من اوتي كتابه بشماله فينادى عليه اي لا اين فلان ابن فلان اين فلان ابن فلان ويذهب ويذهب الرجل ويتخطى الصفوف صفا وراء صف ويقف العبد بين يدي علام الغيوب وملك الملوك وإذا به يأخذ كتابه بشماله وينطلق ويقال له اذهب إلى من, الى من كان على شاكلتك اذهب إلى من على شاكلتك وأخبرهم أن لهم مثل ما رأيت فينطلق في أرض المحشر وقد اسود وجهه وسرابيل القطران قد اكتسى بها ويذهب إلى من كان على شاكلته إلى الذين ذهبوا به ذات اليمين وذات الشمال في المعاصي إلى الذين لا يرتدعون عن المعاصي إلى الذين يذبحون المسلمين ذبحا إلى الذين يأكلون أموال اليتامى بالباطل ويذهب ويقول ألا تعرفونني ألا تعرفونني فيقال من من أنت من أنت الذي أصابك من الذل والخزي ما نرى فيقول هو فلان ابن فلان ويصرخ في أرض المحشر يا ليتني لموت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه ما أغلى عني مالية هلك عني سُلْفَانِيَ خُضُفُ أُفَ ثُمَّ الْجَحِيمُ صَلُّ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَسْلُكُ إِنَّهُ كَانَ لَ يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاص سلم يا رب يا رب سلم نسألك اللهم عند سكرات الموت ووحشة القبر ووقفة الحساب أن تجعلنا من الآمنين تذكر وقوفك في ساحة العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل هل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل يا ملائكتي خذوه وامضوا بعبد عصى للنار شيطانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد بجوار الرحمن سكانا اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين وجندك الغالبين وحزبك المفلحين وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين كوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حتى اتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم اما بعد فاحبتي في الله فهذا مشهد مصغر ليوم الحساب على قدر جهلي وضآلة حجمي وقلة علمي فهكذا نرى أن الإنسان بد له من وقفة يحاسب نفسه فيها في الدنيا قبل أن يحاسب أمام الله يوم القيامة فقد روى الإمام أحمد والترمذي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا يخفى منكم خافية فإنه يخف الحساب على من حاسب نفسه في الدنيا هكذا نرى أحبتي في الله أن من حاسب نفسه في الدنيا خف يوم القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه حضر عند السؤال جوابه ومن لم يحاسب نفسه دامت في القيامة حسراته وطالت وقفاته وقادته إلى الخزي والمقت سيئاته قادته إلى الخزي والمقت يوم القيامة عباد الله قال ميمون بن مهران لا يبلغ العبد درجة التقوى حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح عباد الله هكذا نرى رجلا من الصالحين وهو توبة من الصمة كان من اشد الناس محاسبة لنفسه ويحاسب نفسه وقد بلغ الستين نظر الى عمره فوجد انه قد بلغ الستين عد ايام عمره فوجدها زادت على الواحد وعشرين الف فقال يا ويلاه القى ربي بواحد وعشرين الف ذنب في كل يوم ذنب فما بالنا ونحن نفعل آلاف الذنوب في اليوم الواحد كيف نلقى الله بهذه الذنوب كيف نلقى الله بهذه الذنوب فلا بد من محاسبة النفس قبل العمل وبعد العمل قبل العمل لماذا أتكلم ولماذا أفعل ولماذا أدخل ولماذا أخرج ولماذا أحب ولماذا ابغض ومن أعادي ومن اوالي هل كان العمل لله أم لم يكن لغير الله هل كان العمل في اتباع هدي المصطفى أم لم يكن في اتباع هدي المصطفى؟ فإن كان لله فمضه، وإن كان تبعا لما جاء به الحبيب فسرفه، وإن لم يكن كذلك فاياك أن تسير في معصية الله، وإياك أن تغتر بعمل، أو أن تفرح بطاعة، أو أن تغتر بنفسك، وانظر إلى منزان الدنيا، وملؤها علما ونورا وايمانا من مشارق الأرض ومغاربها، فهذه الصديقة العفيفة الطاهرة الحصان عائشة بنت الصديق وزوج الحبيب التي برأها الله من فوق سماوات بقرآن يتلى يسألها رجل عن قول الله في الآية الثانية والثلاثين من آيات سورة فاطر من آيات سورة الملائكة سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات من هؤلاء يا أمه فتقول أم السابق في الخيرات فهؤلاء الذين سبقوا مع رسول الله ومات رسول الله وهو عنهم راض وشهد لهم بالجنة وأما المقتصد فهؤلاء الذين ساروا على أثر وعلى دربه واهتدوا بهدي المصطفى أما الظالم لنفسه فمثلي ومثالك عائشة الصديقة تعد نفسها من الظالمين عائشة الصديقة التي نزلت برأتها من فوق سبع سماوات فاياك أن تغتر بعمل وإياك أن تفرح بنفسك بل لابد أن تكون متهما لنفسك دائما بانها مقصره تقصير وبالتفريط وإياك أن ترى نفسك ممن شرف الله بهم الدنيا إياك, إياك أن تقول أنا فعلت وأنا فعلت فما كان من نعمه فمن الله وما بكم من نعمه فمن الله هكذا نرى أيها الأحباب نرى عمر بن الخطاب فاروق الامه فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بشره النبي بأن الشيطان يفر منه كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ما لقيتك الشيطان سلكا فجا إلا سلك فجا غير فجك عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة عمر بن الخطاب حبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على فراش الموت بعد ان طعن يدخل عليه عبد الله بن عباس ويقول أبشر يا أمير المؤمنين أنت مقبل على الله فتح الله بك الفتوحات ومصر بك الأمصار وفعل وفعل فقال عمر وهو يبكي إن المغرور من غررتموه لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت بها من عذاب الله قبل أن القاه إن أرجو أن أنجو لا لي ولا علي لا أجر لي ولا وزر علي ومعاذ بن جبل سيد العلماء يوم القيامة حبيب حبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن طعن بطاعون الشام لما أصيب بطاعون الشام هكذا يقول هل أصبح الصباح ينتظر الموت هل أصبح الصباح هل أصبح الصباح فيقال لم يقول أعوذ بالله من ليلة صبحها إلى النار اعوذ بالله من ليله صبحها إلى النار هكذا اتهموا انفسهم ب... ب... نفسهم وأنفسهم بالتقصير وبالتفريط وهؤلاء الذين شرفوا الدنيا وملؤوها علما ونورا ترى سفيان الثوري يدخل عليه أحد تلاميذه حماد بن سلمة ويقال له يا ابا عبد الله ابشر انت مقبل على الله فيقول يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من عذاب الله أتظن أن مثلي ينجو من عذاب الله فاتهم نفسك دائما وابدا بهذا التقصير وانظر إلى نفسك والد الحبيب أم الغالية أخي الحبيب ابنت الغالية أخت الغالية ليتهم كل إنسان منا، وليحاسب كل إنسان منا نفسه قبل أن يقف في عرصات القيامة هو موقف لا بد أن نأتي إليه جميعا ليتهم كل إنسان وليحاسب كل إنسان منه فمن حاسب نفسه خف في يوم القيامة حسابه سأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم فقال يا أبا حازم ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة فقال أبو حازم لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فانتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب فقال سليمان وما لنا عند الله؟ قال اعرض نفسك على كتاب الله فقال وأين أجد نفسي في كتاب الله فقال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فقال سليمان وأين رحمة الله قال إن رحمة الله قريب من المحسنين فقال سليمان وكيف القدوم على الله قال أما العبد المحسن يقدم على الله كالغائب يرجع إلى أهله وأما العبد المسيء يقدم على الله كالعبد الآبق الهارب يرجع إلى مولاه مررت على القبور مسلما على قبر حبيب فلم يرد جوابي أجب ما لك لا تجب مناديا أمللت بعدي خلة الاصحاب فقال حاله وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب اكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أصحابي وتمزقت تلك الجلود صفائحا يا طالما لبست رفيع الثياب وتساقطت تلك الانامل من يدي يا طالما كتبت خطابي وتساقطت تلك العيون على الثراء يا طالما نظرت بهم احبابي يا عبد الله كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا للموت ناسيا انسيت لقاء الله واللحده والثرى ويوما عبوسا تشيب من هوله النواصيا إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير ثياب المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا فلو كانت الدنيا تدوم لأحد لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي يا نفس أزفا رحيل وأظلك الخطب الجليل فتأهب يا نفس لا يلعبن بك الامل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثراث قل ثقيل قرن الفناء بنا فلا العزيز يبقى ولا الذليل عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك وللحساب عرضوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولا ينفعك إلا أنا وأنا الحي الذي لا اموت لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اللهم ارزقنا قبل الموت توبة اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وراحة ونعيما، ولا تحرمنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، نستغيث بك فاغثنا، ونستجير بك فأجرنا، ونحتمي بحماك فآونا، ونتوكل عليك فكفنا، ونتوكل عليك فكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة اللهم اجعل الموت خير زائر ننتظره واجعل القبر خير بيت نعمره اللهم ارحم في القبور غربتنا وآنس في القبور وحشتنا وثبت على السرات أقدامنا ويم من يوم القيامة كتابنا وثقل في يوم القيامة موازيننا وبيض وجوهنا اللهم ثقل موازيننا وبيض وجوهنا واكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية واجعلنا ممن ينادى عليهم قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلنا من الفرحين يوم القيامة القائلين ها أمقعوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك من كلام حصيثنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم احفظ جميع أولاد المسلمين واعراض المسلمين وأموال المسلمين واحفظ نساء المسلمين واحفظ علماء المسلمين وشيوخ المسلمين واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونحن ضيوف في بيتك وعلى المضيف أن يكرم ضيفا وزائرا اللهم لا تخرجنا من بيتك الطاهر إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والخطايا والآثام اللهم لا تخرجنا من بيتك الطائر هذا الا وقد غفرت لنا جميع الذنوب والخطايا والاثام اللهم لا تعدنا الى بيوتنا الا وقد رضيت عنا رضا لا سخط بعده اللهم لا تعدنا الى بيوتنا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول اللهم كن لنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا علينا. وارضنا وأرضنا عنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم توفنا جميع المسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك يا رب العالمين اللهم نجح جميع اولاد المسلمين واحفظ جميع أولاد المسلمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم إن من إخواننا وابائنا المرضى من سالونا أن, أن نسالك الشفاء لهم وأنت أرحم عليهم منا وأقرب إليهم منا اللهم اشفهم من عندك شفاء لا يغادر سقما اللهم أبدلهم صحة خيرا من صحتهم وعافية خيرا من عافيتهم اللهم إن من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا من سبقون إليك إلى الدار الآخرة اللهم ارحمهم من عندك رحمة واسعة وجاف الأرض عن جبونهم وجاف الأرض عن جنوبهم ووسع لهم في مدخلهم وباعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا اليه اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وانصر الإسلام وعز المسلمين ودمر الكفر والكافرين اللهم إن إخواننا الذين يوصل لونا في الشمس، اللهم أضلهم بضل عرشك كما عبدوك في الحر والشمس، اللهم أضلهم بضل عرشك يوم لا ضل إلا ضلك، وأدخلنا معهم الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة يلقى به في نار جهنم اللهم إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم صيانة لكرمك ليس من أجل لئلا يقولوا يقول عذب من دل عليه وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه أكثر من الصلاة والسلام على نبيكم كما أمركم ربكم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك حبيبك نبيك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه الطيبين الطاهرين عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكره يزدكم واستغفره يغفر لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله